حصريا على انشادكم قسما لن يرهب ناديت وستخرج يا ديت يا ديت قسماً لن يرهب ناديت لن يبقى المحتل وصمت يضفة سدي واستبر فسبيل العز مقاومة قسماً لن يرهب ناديت لن يبقى المحتل وسمت يضفة سدي biết فسبيل العز مقاومة فكر الأمريكي سنهزمه بثوابتنا وسنحطمه لن يرهبنا غدر عميل قطر فطريق المحنة نعلمه فكر الأمريكي سنهزمه بثوابتنا وسنحقمه لن يرهبنا غدر عميل فطريق المحنة نعلمه هي, هي, هي, هي يا ضفة هي يا ضفة هي يا ضفة هي يا ضفة يا أهلنا في الضفة يا أهل المقاومة إن من أرخص روحه لله هانت عليه المهنة فاسبتوا واستمروا ولا تحسنوا إن الله معنا إن الله معنا قومي يا أم الملاحم صد خوانا وغاشم خط درب المجد خطي وارفعي لله لواه واهتفي رغم النضال موكب القسام قادم لن يلين العزم منا لن نذل سوى لله لفصنا وديت وستخرج يديت وستخرج يديت يا, يا ضفه يا عز جنودي يا وقع قدائفها النودي يا مهد العياش انتظري لأوان اليوم الموعود يا ضفه يا عسى جنودي يا وقع قدائفها النودي يا مهد العياش انتظري لأوان اليوم الموعود يا ضفه يا بنت الدين يا صوت نداء محيي الدين قسما لن تبقى في جدر قسما سيولي الصهيوني يا ضفه Binti dinti dinti Ya sotani da muhi dinti Qasaman lan tappai fi judurin Qasaman sayuwa lissuhiun Hei ya duffa Hei ya duffa Hei ya duffa Hei ya duffa هاي يا ضف يا ضفة هاي يا ضفة قومي يا أمة الملاحم صد خوانا وغاشم خط درب المجد خطي وارفعي لله لواه واهدفي رغم المظالم موكب القسام قادم لن يلينا العزم منها لن نذل سوى لله ليفصنا وديتون ليبصنا اوديت وستخرج يا ديت وستخرج يا أخليل الرحمن الهادر صبرا فالله هو الناصر في الله نلاقينا للصابر اخليل الرحمن الهادر صبرا فالله هو في الله نلاقي محنتنا والنصر حليف للصابر فجمال المنصور الزاك يا ضفه بدماء رواك ناب السلعسه لا تهني فبالف جمال نلقاك وج الهو سليم يهواك يا ضفه بدماء رواك ناب السلعسه لا تهني فبالف جمال نلقاك هيا ضفه هيا ضفه ضف يا ضفه هيا ضفه <صفيق> هي يا ديدن <صفيق> <يأضفة صفيق> <يا ضفة الـ صفيق> <صفيق> اخرجهم القائد المسلم صلاح الدين وإن رجال الضفة في هي فلسطين هي يا, يا دايت هم الصلاحيون الجدد هم الصلاحيون الجدد قومي يا أم الملاحم صد خوانا وغاشم خد درب المجد خد وارفعي لله لواه واهدفي رغم المظالم موكب القسام قادم لن يلينا العزم منا لن نذل سوى لله ليفصنا أوديتم ليفصنا أوديتم وستخرج يا وستخرج يا حصريا على إنشاتكم